وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم إن يكونوا فقراء ينهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعف الذين لا يجدون لك حن حتى ينهم الله من فضله والذين يجدون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 فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ نَغْفِرُ لِلرَّاحِمِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ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 والأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يتبح له فيها بالغدو والأعظام